ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن يملأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد العرش دليل للعالم والإنسان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن باقرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن تكبير كبير للحافظ وهو صغير والله لعين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوات الأكوار <تصفيق> رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن يشرح صدري قرآن يملأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن <تصفيق> لله لله يفر املي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله رحمن يا رحمن سلام اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن